رب العباده رجائي ورضاك قصدت فاستجب لدعائي رب العباده عباد رحمك رحمك ابغي يا الهي دائم منك الرضا فرحم وجودي ولائي سبحت يا ربي ولو سكت اللسان ولو سكت اللسان لسبحت أعضاب بك للغريب هذاية طال الطريق على الغريب النائي إن لم يكن بك للمريض شفاء منا وفضلا لم يفز بشفاءه بك للغريب هداية طال الطريق على الغريب النائي إن لم يكن بك للمريض شفاعه مانا وفضلا لم يفذ بشفاعه Yeah! إلا لم يكن بك للغريب هذاية طال الطريق على الغريب النائي إن لم يكن بك للمريض شفاعه ماما وفضلا لم يفز بشفاعه ان بك للغريب هدايه طال الطريق على الغريب النائي ان لم يكن بك للمريض شفاؤه منا وفضلا لم يفث بشفاؤه Yeah